يخادعون الله والذين آمنوا حسابه حيل الخدي ومرود الخدان إيمانك ذرابنا بذات خبزنا بواريا والدليل وان دعوت شتهنينا دل خلاص ببن إيمانه مزعوم أو بسرفا او حقك تبونا لتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم بس حقك بس خداعي وحيلل نفسه تخذك شكو ابا واخدهتك انا نضيف هزراوان ابدا كيفه بس اف كيفها ديوان بته هلاك ديوان كاتد عذابه دي. وما يشعرون بس ابي هاتين وجهن بنا حسن نظن ابا هدي هدي خد تعالى ديوان نزيكي عذابه دي